واما من ثقلت موازينه فهو في ع ي ش ة راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ماهيه نار حاميه